فَإِذَا سَنَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَقَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَكَ لَا مَالَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتَ كم عند المسجد الحرام، فمستقمو لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المستقيمين. كيف وإي ظهروا عليكم لا يركضوا فيكم إلا ولذم.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 وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوهُمْ أَيْنَمَا اتَّخَذُوا إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذيب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حسبتم أَنْ تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من دون الله ولا, رسوله ولا وليجة والله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأأت الزكاة، وأقام الصلاة وأأت الزكاة، ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أي يكونوا من المهتدين.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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم إخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر عن الإيمان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 إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُنْعِكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلتا فشاهي عليكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم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 فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون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 انما النشيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون له عاما ويحرمون له عاما ثم يحرمونه عاما ليطاعوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم فتروا في سبيل الله السا قلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَغُرُّهُ الشَّيَاطِينُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفوا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.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 لِمَ آذِنُ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 ولو أراد الخروج لعد له عدة ولكن كره الله بعاسهم فسبتهم وقيل قعود مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلوا ولا أضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغبوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق مظهر أمر الله وهم كارهون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 قل أنفقوا طمعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاشقين وما منعهم أن تقبل منهم نفطاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة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 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من ظله ورسوله سيؤتين الله من ظله ورسوله إن إلى الله رايبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ما المؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثريضة من الله والله عليم حكيم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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ ضَلَّ هَٰذَا رَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يَرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ بِرَسُولِهِ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ مَأْوَانٌ فِيهَا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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم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 بَدَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ فَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمانهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 بعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار قاندين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن وريوات من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغضب عليهم ومؤهم جهنم وبأس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا.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 ثَنَّ حَلَّ مُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا مَا لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ النَّارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّ حَرًّا لَمْ يَكَانُوا يَفْقَهُونَ فَيَضْحَكُونَ قَلِيلًا وَيَبْكُونَ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْقَانِتِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون، فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا متزهق أثهم وهم كافرون. وَإِذَا إِنْ سُورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكُمْ من نُطًّا مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَبَّنَا أَنْ يَكُونَ مَعَ الْخَوَانِثِ وَطَبَعَ عَلَى قُنُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى بلا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخبال في مطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قُل لا تَعْتَذِرُوا لَن مِنَ لَنكُم قَدْ نَبَّأَكُمُ اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَشَيَّرَ اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَانِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فيحلفون بالله لكم إذا انطلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضَوْنَ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْنَ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَن شَدٌّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ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 وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتنزك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 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما ما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين مني نبأ إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس عالد. تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين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 فذلك هو الفوز العظيم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 وَتَمَّ بَعْدِ مَا كَادَ يَجِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَأُسُ الرَّحِيمِ وَعَلَى السَّلَاسِتِ الَّذِينَ قُلِفُوا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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمص، فلا نصب ولا مخمص في سبيل الله، ولا يطأ منطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو النيل. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهم في الدين ولينذر قومهم ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار والينجوا فيكم مغلظوا واعلموا ان الله مع المتقين وَإِذَا مَا أُرْزِلَتْ شُرَّةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون فإذا ما أنزلت شورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرتوا اللَّهُ الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفطهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مَا عنبتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم